ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَتَأَخَّرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا فَتَرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ بِرَسُولِهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَأُمَّن وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث فَابْعْدِ لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مبين إِ فِي الرعَعونَ وَمَلَائهِ فَتَّكْبَرُوا وَكَانوا قَوْمًا عَْ فَطَالُوا أَنْ أؤممِنُ لِبَشَعين مِفْْمِنَ وَقَومُهُ مَا لَنَا عَابِدُ فَكَزَّبُهُ مَا فَكَانوا مِنَمُهْلَكِي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 يَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا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 نتارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم والذين هم بربهم لا يشركون